أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم حاميم الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته من لقوم تنزيل فصلت قرآنا يعلمون عربيا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 فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يُوحَى إِلَيَّ انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين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 ث م ا س ت و ى إلى ا ل س م ا ا ء وهي د خ ن ف ق ا ل ل ه س ي للعلوم اتيا ا ل ا س ل ا ط ا ئ ع ي ن فقضاهن َََُّ سبع ََ سماوات ََ في ِ يومين َِْْ واوحى َ أ َ في ِ كل ُِّ سماء ٍََ أ َ م ْ ر َ ه َ ا وزينا َََّ السماء َََ الدنيا َُّْ بمصابيح َََِِ وحفظا َِْ ذلك ََِ تقدير َُِ العزيز َِِْ العليم َِِْ ف إ ن أ ع ر ض و ا فقل أ ن ذ ر ت ك م ص ا ئ ق ة مثل ص ا ئ ق ة عاد وثمود إ ذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله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 ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصرا في أ ي ا م النحسات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 ن ط ق موسوعه النابلسي ذ ي أ ء وهو خ للعلوم ق ك م أ و مرة و ن و الاسلاميه كنتم تستترون أن يشهد ع ي ك م م ع ك و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 أن ا ل ل ه ل ا ي ع ل م ك ث ي ر ا مما ت ع م ل و ن و ذ ل ك ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ك م ف أ ص ب ح ت م من ا ل خ ا س ر ي ي ن فإن ص و ع ه النابلسي ه م و س ت ع ت ب و ف م ا هم من ا ل م ع ت ب ب ي ي ن فإن ص ر و ا ف س ل ا م ث و ل ه م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 لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار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 ربنا أ ر ن ا الذين أ ض ل ا ن ا من الجن و ا ل إ ن س نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنت توعدون. نحن أ موسوعه النابلسي ما تشتهي ا ما للعلوم الاسلاميه الله ث م ا س ت ق ا م و ا تتنزل ع ل ي ه م النابلسي للعلوم ا ل ا ت س ل ا م توعدون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 فإذا الذي ي ب ن موسوعه ب ي النابلسي و ك م وما ي ل ق ه إ ل ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و م ا ي ل ق ا إ ل ا ذو حر ع ظ ي م وإما ي ن ز غ ه إنك موسوعه ا ل ن ف ا س ت ع ب ا ل ل ه إنه هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, لله, لله الذي خلقهن إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون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 أ ف م ن يلقى في النار خير ام من ياتي آ م ن ا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار يلقى خير أ موسوعه م النابلسي للعلوم ا الاسلاميه اسماء ه م و إ ن الله ا ب عزيز ل ح ي ن ى فاطل من بين ي د ي ه و ل ا من خ ل ف ه تنزيل من ح ك ي م م ح ي د ما ي ق قد ا إلا ما ل لك ق ي ل ل ل ر س ل قبلك من إن ر ب ك لذو مغفرة و ذ و عقاب أ ل ي م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 ولئن موسوعه النابلسي ق و للعلوم ن ه الاسلاميه أظن ئ ة ولئن رجعت إلى رجعت ر ب إ موسوعه النابلسي ف ا ن م للعلوم ذ ا ب غ ي ظ إ ذ ا أ ن ع ن ا ع ل ى ا ل إ ن س ا ن أعرض ونآ ل ا ن ي ه و إ ذ اسماء م الله الحسنى